بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ود ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم